حياكم الله جميعاً وبارك الله فيكم. نبدأ إن شاء الله تعالى درس اليوم في في في التوحيد واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ حديث. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نأخذ منه الفوائد التي نستفيد منها بإذن الله تبارك وتعالى ودرس اليوم يختلف بطبيعة الحال عن درس يوم الأربعاء فدرس يوم الأربعاء حديث عامة ودرس يوم السبت هو في التوحيد على طريقة السؤال والجواب كي نستفيد ولكن هذا لا يمنع أن نأخذ حديث فيه ذكر التوحيد وفضل التوحيد والدعوة إلى التوحيد ونأخذ منه الفوائد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 فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هذا الحديث أصل من أصول هذا الدين وسنمشي مع الحديث كلمة كلمة بإذن الله تبارك وتعالى كي نستفيد ما جاء في هذا الحديث هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكتاب البخاري وصحيح البخاري وصحيح الإمام المسلم هما أصحان كتابي بعد كتاب الله عز وجل فالقرآن لا يوجد عليه خلاف وكتاب البخاري صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم أجمعت الأمة واتفقت على صحة ما فيهما من أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أخرجه عن صحابي جليل قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليش قال رضي الله عنهما لأن الصحابي إن كان أبي صحابي نقول إيش رضي الله عنهما وإن كان صحابي وأبو غير صحابي نقول رضي الله عنه أحسنت يا عبد الله أخد وعبد الله بن عباس رضي الله عنه من خيار الصحابة بل من أعلم الصحابة بالتأويل وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ذعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء فكان ابن عباس رضي الله عنهما من اعلم الصحابة بالتأويل وكان اعلم الصحابة ايضا بالتفسير وابو العباس ابن عم رسيل الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعث معاذ الى اليمن ومعاذ بن جبل صحابي جليل صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة وحامل راية الدعوة الى التوحيد في بلاد اليمن طيب لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدعوة الناس إلى التوحيد فمعاذ رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن آلم الصحابة رضي الله عنه وكان يأمد الناس في مذف قباء وكان رضي الله عنه الربيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عندما قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فمعظى بالله عايزه من خيار الصحابة الكرام فأرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدعوة الناس إلى التوحيد. قال إنك تأتي قوم من آل الكتاب. لماذا لم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي صحابي؟ ليش أرسل صحابي ثم أرسل معه ابو موسى الأشعري؟ وأيضاً كان من علاج الصحابة. لماذا لم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير من الصحابة؟ أولي ماذا تحديداً أرسل هؤلاء الصحابة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السابق عندما أرسل مصعب بن عمير أحسن لأنهم علماء ماذا نستفيد من هذا أن الدعوة الذي يتولى أمره هم العلماء لا كما يفعل بعض الدعوات الحزبية كالجماعة التبنيئ وغيرها يرسلون الجهلاء ليعلموا الناس ماذا يعلمهم الجهل، فيزداد الناس جهل إلى ما عندهم لذلك الذي يتولى أمر الدعوة العلماء وحديث بلغوا لقوا عني ولا آية لابد معها من العلم لابد معها من العلم فالشاهد أن الدعوة لا يصلح لها كل أحد وإنما أصلحنا لعلماء وأهل العلم قال إنك تأتي قوم من آل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي إن أول شيء تدعو الناس إليه ماذا؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحد الله النبي صلى الله عليه وسلم يوصي يقول لو عندما تصل إليهم وتدعوهم أول شيء تدعو للتوحيد. فإن هم لذلك يعني استجابوا منك وقبلوا دعوة التوحيد وشاهدوا الشادتين فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ماذا يخبر هؤلاء وإلى شيء يدعوهم ثم قال فإنهم هم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم فإنهم هم أطاعوك لذلك فإياك وقرأ مموالك واتق دعوة المظلوم أيضا يا أخواني بارك الله فيكم الظلم لا يجوز حتى مع الكافر لأن دعوة, لأن دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر فلو دع فلو ظلمت كافرا ودع عليك هذا الظالم وهذا المظلوم حتى لو كان كافرا فيستجب الله عز وجل دعوته لأن دعوت المظلوم ليس بينها وبين ودعوة حتى لو كانت من كافر حتى لو كانت الدعوة من كافر لذلك لا يجوز الظلم لا يجوز الظلم حتى لو كان المظلوم كافر فمن ذلك أولى تحريمه ويقع الحرمة أو أشد الحرمة تقع إن كان المظلوم مسلما مؤمنا وحدا بالله عز وجل الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الشاهد معنا في درس التوحيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شادة الله لا إله إلا الله هذا الحديث ظل على فوائد عدة كما مر معنا وكما سنأخذ ان شاء الله بعد الطواب الفائدة الاولى فرض لا اله الا الله وانها اول الواجبات ليش اول الواجبات علينا معرفة لا اله الا الله ويستبد من هذا الحديث بيان اول ما ياجب على الداعي ان يبدأ بي دعوة وهو شهادة ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله بلا اننا اول شيء بنتعلمه التوحيد يبقى اول دعوتنا كل التوحيد مش احنا قلنا كما في الدروس السابقة ان هو اول واجب علينا التوحيد وقلنا انا ايضا بانا عندنا في اربع مسائل من المسائل الاربع هذي اذا ذكرها الشيخ الاسلام محمد بن عبد عبدالله في الثلاث نصول العلم والعمل بالعمل والدعوة والخبر يبقى العلم اتعلمنا اللي هو التوحيد اول شيء اتعلمنا التوحيد ديني اننا اول شيء اتعلمنا التوحيد يبقى اول ما ندعو الناس ندعوهم الى التوحيد كذلك في الحديث بيان بيانة إله الهيلا الله وهي توحيده سبحانه بالعبادة وفيه أيضا الصلاة الخمس الذكر الصلاة الخمس والناع من أشين هذا الدين وفيه ذكر الزكاة ويقالين الصلاة والتوحيد في أكثر من موضع من النصوص الشرعية دائما نسمع وأقيم الصلاة وأت الزكاة وأقيم الصلاة وأت الزكاة ليش منا من الصلاة والزكاة من إيش من أهمية ولنا لهم من منزلة رفعة في دين الله عز وجل وذكر وبين لنا في الحديث لن تصرف الزكاة لفقراء المسلمين هذه يعني الزكاة يا أبنائي تصرف من الأغناء يعني مثلا أنت معك فلوس أخوكم المسلم يجب معه فلوس أنت معك فلوس كثيرة نأخذ مننا الجزء بسيط او يسير من هذه الفلوس الكثيرة فنعطيها لأخيك المسلم نسد بها حاجته نسد بها حاجته ليش؟ لاني مش معونا مثلا انا مسلم بلبس وباكل وعايش ومبسوط وبشتري واخي المسلم المؤمن الموحد لا يجد يأكل ولا يجد يلبس لذلك كان يعطيه جزء يسير من مالي يسد ما عنده ايش من فقر فلذائك الزكا ايش جزء يسير يأخذ من الغني الذي معه المال فيعطى للفقير الذي لا يوجد معه مال وفي الحديث ايش الترهيب من الظلم ودعوة المظلوم طيب نأخذ بعض الأسئلة حول الحديث من هو الصحاب الجليل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن أحسنتم لماذا أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن؟ أحسنت يا عبد الله وعبد الرحمن ومحمد لينشر الإسلام وليعلم الناس طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم معابد جبل؟ أحسنتم. طيب ما هو أول واجب على العباد؟ إحنا العباد ما هو أول واجب علينا؟ أحسنتم. طيب ما هو أول واجب على الداعي؟ أنا الآن أريد أن أدعو إلى الله عز وجل. ما هو الواجب علي ابتداء؟ أول شيء إيش لا يدعو الناس العمر العلم؟ فقط إلى العلم ما هو العلم الذي يدعوهم إليه معرفة الله نعم ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام أحسن ولكن بجواب مختصر ندعوهم إلى التوحيد لن نحن أول واجب عليهم التوحيد بدون أن أول واجب علينا التوحيد، فاول دعوة ندعو بها الناس الى التوحيد. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. واضح الحديث، في حد عنده اشكال في حد عنده اشكال في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في فلذلك أنا الآن يعني أستاذ منكم ارعاكم الله ونلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم لا علي وأسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم خيرا إن شاء الله يا وعش فإن شاء الله تعالى نلتقي يوم الأربعاء القادم بإذن الله وبرك وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم على بينا محمد على آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.